خلق السماوات والأرض بالحصن وصوركم فأحسن صوركم خلق السماوات والأرض بالحصن وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرعون وما يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تشهرون وما تعلنون. والله علِيم بذات الصدور. والله علِيم بذات الصدور. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَلْفَ ذَاهِبٌ وَذَالَ أَلِيمٌ وَلَهُمْ مَا ذَهَمْ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُونِ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ذَلِكَ بأن كانت تبكي رسلهم بالبينات فقالوا ادشر يهزوننا فكفوا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد زعم الذين, الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل بلى وربي لتبعثن تُصْنَلَتُنَذُ نَجْنَا عَبْدَتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِير وَذَلِكَ رَبِّكَ هُوَ الْيَسِير ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا فآمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ والنور والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم ينكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 لِكُلِّ كَوْنٍ عَظِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُنَالِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِأَسَلِ المصير, الْمُصِيرِ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهذ قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع رسول واطيع الله واطيع رسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين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 مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَادُو لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَادُو لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ إِلَّا ولادكم في سنه والله عنده اجر عظيم والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم أَتَى اللَّهَ مَسْتَطَاعٌ وَسْمَعَ وَأَبْصِرَ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّعْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُقَشُّعْ شُعْبَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ انشكروا الله فضلا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم انشكروا الله فضلا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حميد والله شكور حميد